الهاكم تتكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون الهاكم تتكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها لا الجحيم للجحيم ثم لا ترونها اليقين ثم لا تسالن يوم